BOOK 2 96 96, 96. Spojky 3 Chorůf 3, العطf, 3. Vstanu, jakmile zazvoní budík. Jsem unavený jakmile se mám učit. Asir mutaban an an adrus. Mutajban, an an adrus. Přestanu pracovat až mi bude šedesát. سأتوقف عن العمل بمجرد أن أصير في الستين. سأتوقف عن العمل مجرد أن أصير في الستين. غدزا <تصفيق> ولاتا متى أنت ساتتصل؟ متى أنت ساتتصل؟ أجبره <تصفيق> مي ترخوتشس بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. Zavolá, až bude mít trochu času. Jak dlouho budete pracovat? Sejde. trochu času. Sejde. إلى متى سوف تشتغل؟ буду أُحَصِّيَّةَ. سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. буду أُحَصِّيَّةَ. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة лежي في, في السرير بدلاً من أن يعمل. إنه يتمدد في السرير بدلاً من أن يعمل. ستسيتشوسبيس، ميستو أبي وزيلا. إنها تقرأ الجريدة بدلاً من أن تطبخ. إنها تقرأ بدلاً من أن تطبخ، سيدى في Hospodě، مِنْ إنه يجلس في الحانة بدلاً من أن يذهب إلى البيت. إنه يجلس في الحانة بدلا من أن يذهب إلى البيت. بَكُتْرِيمْ بِدْلِزْدَةٍ. حَسْبَ مَا أَعْلَمْ، فَإِنَّهُ يسكن هنا. حسب ما أعلم، فإنه يسكن هنا. Pokud vím je jeho nemocná. حسب ما أعلم، فإن زوجته مريضة. حسب ما أعلم، فإن زوجته, مريضة. حسب, ما أعلم فإن زوجته مريضة. حسب ما أعلم، فإنه عاطل عن العمل. Hasab ma alam, fa innuhu a telan amal. Zaspal jsem, jinak bych přišel v čas. Lakadraha ta le jenauma, wa illa, la kuntu hasab al mawad. Lakadraha ta le jenauma, wa illa, la hasab al mawad. Zmeškal jsem autobus, jinak bych přišel v čas. لقد فاتني الباص وإلا ل كنت حسب الموعد. لقد فاتني الباص وإلا ل كنت حسب الموعد. لم أجد الطريق وإلا ل حسب الموعد. لم أجد الطريق وإلا كنت حسب الموعد.